ثمّ ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسّنتم أحسّنتم لأفوسكم وإن أساءتم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ثم جعلنا لَهُ جهنم ما يصلها مذموم مدحورا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 وَرَبُكَ أَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلَ بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِهِمْ وَأَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلْ دَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الْضُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلَ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 وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا الَّتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَنْ ثَبَتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّتَرْكَنُوا شَيْئًا قَلِيلًا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 قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر الرسول وما من عن ناس أي يؤمنوا إذ جاءهم الهداة إلا إن قالوا, إلا أن قالوا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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمي وبكموا وصم مأواهم جهنم مأواهم جهنم كل خَبَتْ خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه وَمَن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 أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا